بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك عديث الغاشيح وجوه يومئ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً تسقى من عين آنية لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمٍ وَلَا يُونِي مِنْ جُوعٍ ناعمة لتحيا في جنة عالية فيها أين فيها سرور مغفوح وأكواب مغفوح One افلا ينظرون الى الابق كيف خلقت والى السماء كيف اوفقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سوطحت نست عليهم بمسيطف إلا من تولى وكفر فيعذبه الله Inna ilayna iya